بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمويرات صبحا ف أ س ر ن به نقعا ف و س ط ن به جمعا إن ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحسن لما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير